بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو ندرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأن يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذالك نفعل بالمجلمين ويل يوم إذن المكذبين ألم نخلقكم مما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 إن طلقوا إلى ظل في شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشر كالقصر كأنه جمال تصف ويل يومئذ للمكذبين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 يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعليون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذالك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين